وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا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 129-إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وَبِنِ الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر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 126-خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 127-ثم توليتم من بعد ذلك